وشدَدْنَا مُلْكَهُ وآتَيناهُ الحِكْمَةَ وفَصْلَ الْخِطَابِ وهلأتَكَ نبأُ الخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُ الْمِحْرَابُ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لا تَخَفْ خَصْمٌ بَغَى بَعْضٌ عَلَى بَعْضٍ فَحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِقْ وَهَدِّنَا إِلَى سَوَاءِ الْصِرَاطِ